بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أ ن ت بنعمه ربك بمجنون و إ ن لك لاجرا غير ممنون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 وهم نائمون ف أ ص ب ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين اندوا على حرفكم إ ن كنتم صارمين فاوطلقوا وهم يتخافتون 「あらゆることはないです」 قال اوسطهم الم اقل لهم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعضي يتلاومون قالوا يا ويلنا إن ن ا كنا طاغيين عسى ربنا أ ن يبدلنا خيرا منها إ ن ا إ ل ى ربنا راغبون و ولعذاب لو كانوا ن كذلك أكبر العذاب الآخرة ل ع ي م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 أ م لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن س ا ق ن ويدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون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 كصاحب الحوت إ ذ نادى وهو م ك ب و م لولا أ ن تباركوا ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مهموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه ل م د ن و ن وما هو إ ل ا ذكر للعالمين